أتلمح, فتي النور فتي النور بس بس بس بس أتلمح يا أخي الفجرة جديداً يبعث السحرة أتلمح هو فتي النور مشبور بسنابك أتلمح يا أخي الفجرة جديدا يبعث السحرة اتلمح حوفتي النور مشبوب السنا بكرا اتلمح يا اخي الفجر جديدا يبعث الصحراء اتلمح النور ينور مشبوب, مشبوب السنا بكرا اتلمح, بكرا أتلمح يا اخي الفجر جديدا يبعث النور ينوري مشبوب السنا بكرا شعبي يعد الموت للاعداء والقبر هو الشعب الذي ظلموه ان سرا وان جهروا شعبيا وتر وتر والشعب الذي ظلموه سرا وان جهروا لما اضاعوا ارضه غدرا قالوا قالوا ان لما اضاعه اعظ ظهر غدرا دنيا ادعث السحره ات النور مشبوب السنه ولكن يا اخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا في سماء المجد من نصرا ولكن يا اخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا في سماء من نصرا